وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدتُّمْ إِلاَّ الْحُسْنَىٰ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ وَمَي يُكْرِهُ النَّ فَإِن الل غَمِ بعدْد إكْرَاهِهَِّ غَفُور رحيم